وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قمتم إلى إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم الغايط أو لا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا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 Yöfürülmeni yaaş ve yezb meni yaaş. Vellâhim elkü sâwât ve elârḍ ve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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِذَا آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ قربا بَقُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا غَلَمْ يُتَقَبَّلٌ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله رب تقو إليه الوسيلة واجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن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 إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورً يَحْكُمُ بِهِ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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن كَمِنْ عن عِنْدِ عَظِيمٍ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ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 ve yiyolunuzun amanu ahlulunuzun aqusmu billahi jehd aymanim innahum la magkum habiut aqmanumu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 ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاووت أولائك شر ما كانوا وأضل عن سواء السبيل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 وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاةُ وَتَوَلَّبَ الضَّآئِإَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أُقْدِنَا رَأَلِ الْحَرْبِ أَطْفَأَهُ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا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 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِلَّا مَتَفْعَلُ فَمَا بَلَغَ تَرِسَالَتَهُ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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَبَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُبْعَ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام Sün, zır, kif nü beyin ulhüm el ayat. Sün, zır, anna yufekur. Qul, a tâbûdun min dûni llahe,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 إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ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 فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا ادْخُلُوهَا بِسْمِ رَبِّكُمْ الْمُحْسِنِينَ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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم تحرم ومن قتله منكم متعمدا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 وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذِقَّامُ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ وَحُرْجٌ مَعَلِيكُمْ صَيْدُ الْبَزِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا اتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلايد Zalikle teğlem, an Allah yâlem مَا fi alaati وَمَا فِي fi arz ve بِكُلِّ Allah b kll şeyin âlim. Teğlem, an Allah şedid alâqab ve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 وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء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 قالت تقو الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن أكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين